ونواصل حديثنا بمشيئة الله تبارك وتعالى مع سورة النور الكريمه وكل قد بينا في اللقاء الماضي بعض الفوائد التربوية المتعلقة بهذه التسمية ويأتي في مقدمتها أن النور الذي يحصل للمؤمن في الدنيا بتقواه وحسن عمله واعتقاده يظهر له يوم القيامة أحود ما يكون إليه ويكون مقداره في الآخرة على حسب التزامه بأنوار الهداية في الدنيا بامتثال اوامر الله تعالى واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده والرضا باحكامه القدريه والشرعيه ويمضي السياق القراني ليبين شماعه جريمه الزنا ويضع الضوابط والقواعد التي تحول دون وقوعها في مجتمع المسلمين وقاعدة الشرع المطهر أن الله جل في علاه إذا حرم شيئا حرم الأسباب والطرق والوسائل المفضيه إليه تاكيدا لحرمته ومنعا من الوصول إليه أو القرب من حباه وصيانة للمرء من الوقوع في الإثم وما يترتب على الوقوع فيه من الآثار المضره بالفرد والجماعه وفاحشه الزنا كما بينا في اللقاء الماضي من اعظم سواحش واقبحها واشدها خطرا واضرارا بالضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها ومنها حفظ العرض والنسل، ومن هنا كانت حريم الزنا معلومين من دين الإسلام بالضرورة، ولأجل ذلك حرمت. الأسباب الموصلة إليه كالسفور ووسائله والتبرج ووسائله والاقتراط بأنواعه وتشبه المرأة بالرجال وتشبهها بالشافرات الى إلى غير ذلك من أسباب الريبة والفتنة والفساد وإليه الإشارة بقول ربنا جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فالنهي عن قربان الزنا في الآية الكريمة أبلغ من النهي عن مجرد الفعل لأن النهي عن قربان الزنا يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه ومن حان حول الحما اوشك أن يقع فيه كما قال المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم والعبد لا يبلغ حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس وحتى يجعل بينه وبين الحرام ستارا من الحلال وحتى يترك الاثم وما تشابه منه كما قال سفيان بن عيينه عليه رحمه الله تبارك وتعالى وتعلم معي في المسلم هذا السر العظيم من أسرار التشريع والإعجاج القرآني الكريم في السورة التي معنا ذلك أن الله تبارك وتعالى لما ذكر في فاتحة السورة الكريمة شناعة جريمة الزنا وحرمه تحريما نهائيا ذكر سبحانه من فاتحه السوره الكريمه الى تمام ثلاث وثلاثين ايه سبع عشره وسيله وقائيه تحول او تحجب هذه الفاحشه وتقاوم وقوعها في مجتمع الصهر والعفاف مجتمع المسلمين سبع وسيله وسيلة وهذا لا لي على قصور في العلم وضعف في الملكة وقد يبدو أكثر من ذلك وقد يبدو لغيري اكثر من ذلك وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء انني اتحدث عن ما بدا لي الله عز وجل ان اكون ملما بهذه الوسائل عشرة واسيله ترائيه تحجب هذه الفاحشه وتقاوم وقوعها في مجتمع الطب والعتاب جماعه المسلمين وهذه الوسائل تدور بين الفعل والقول والاعراضات والخواطر وها انا ذا اترك بها واضعها نصف اعينكم لتكون منا دائما على بال فابدا بذكرها اولا مجمله ثم اتولى بعد ذلك تفصيل ما يحتاج الى تفصيل منها وسيله تلو الاخرى بما يقيم المعذره ويقطع الحجه والله من وراء القصد وجه الهداية ومنه التوفيق إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توتلت واليه انيب أحدث الكرام أول وسيلة من الوسائل الوقائيه من جريمة الزنا على حسب ترتيب الآيات من اكتفاح السوره إلى الموضع الذي اشرنا اليه هي تطهير الزنا والزواني بالعقوبه الحديه بلا راسه تمنع من تنفيذها او تدعو الى تخفيفها الزانيه والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم به ما في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابه مع من المؤمنين الوسيلة الثانية التطهير بالسناد مكاح الزانية وإن مكاح الزاني إلا بعد التوبة النصوح ومعرفة الصدق فيها الزاني لا ينفح الا زانية أو مشركه والزانية لا ينفحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الثالثه تطيور الأنفنة عن رمل الله في السوء ذكورا كانوا أو إناشا فمن فعل ذلك بغير بينه فإنه يفسق وترد شهادته بخلاف ما ينتظره من العذاب الأليم والوعيد الشديد يوم العرض على الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية فان اقيم عليه الحد في الدنيا بجلد ظهره ثمانين جلده فالحدود كفارات لأهلها وان تاب وقبل الله عز وجل توبته فشرط التوبه في هذا الباب ان يكذب نفسه فيما رمى اخاه به لابد بد ان يكذب نفسه ويقول كنت كاذبا ومفتريا في رمل أخي بالسوء أو اختي بالفاحشة أو نحو ذلك قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم تمامين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون وقال في الآية الثانية والعشرين وما بعدها من نفس السورة إن الذين يغمون المحصنات الغافلات المؤمنات يعلوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألفلتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوتيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الرابعة تصهير لسان الزوج والزوجة عن غير احدهما الآخر بالساحشة فإن فعل بلا بينه كان الحد أو كانت الملاعنة قال الله تعالى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 ويدرع عنها العذاب ان تشهد أربع, اربع شهادات لله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين الخامسه تطهير النفوس وحجب القلوب عن ظل السوء بالمسلم بفعل التعيشة قال الله تعالى لولا إذ سمعتموه ظل المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إذ كم مبين ظل المؤمنون والمؤمنات بعضهم ببعض خيرا وقالوا هذا افك مبين السادسه تطهير الالسنه من التكلم بالباطل والقول بلا علم والتحدث بما يشاع بين الناس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 ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا وبحالك هذا دفتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله ابدا إن كنتم مؤمنين تغيير تطوير الإرادة يا عن نحبة إشاعة ساحشة في المسلمين لما في إشاعتها من أضعاف جانب المنكرين لها وتقوية جانب الفسقة والمجاهرين بها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 بتطوير النفس المؤمنة من الخواطر والعرادات السيئة التي هي أول خطوات الشيطان إلى نفس المؤمن لإيقاعها في الفاحشة التي تقر بها عين النعيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر التاسعة تنزيز الألسلة ولا هنا أن حفظ اللسان أو أن مضار الطهارة على حفظ اللسان الالفنه عن الكلام الفاحش البذيء الخبيث الذي لا يخرج الا من خبيث او خبيثة والزامها بالكلام العدل الطيب الصاهر الذي يتناسب مع حال الطيب والطيبه وهذا على أحد التفسيرين في قول الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أن التفسير الآخر وهو أن المراد بالآية اجعلوا الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والعسر واجعلوا الطيبات من النساء للطيبين من الرجال والعسر وهذا نستفيد منه الوسيلة العاشرة من وسائل الوقاية من الزنا ألا وهي وجوب اختيار المرأة الصالحة والزوج الصالح لانهما العين الساهرة على تربية الاولاد والمدرسة التي يتخرج فيها شباب المستقبل ورجال شباب الحاضر ورجال المستقبل فإذا كانت الزوجة عفيفة وكان الزوج صالحا ما شك ان الاولاد سينشؤون منذ كل عونه على حب الطهر والعفاف والنزاهه كما قال الله جل في علاه والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا اذن اختيار الارض التي تبذر فيها بذرة امر مهم لان هذه المراه هي التي ستكون حاضنه لاولادك وولي المرأة عليه ان يختار لابنته لان هذا الرجل سيكون اولادها منه وغالبا لا يتخلقون بأخلاقه ويتصفون بصفاته الحادي عشر مشروعيه الاستئذان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 ان لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليهم الثانيه عشر والثالثه عشر تصوير العين من النظر المحرم الى المراه الاجنبيه ومنها اي المراه الاجنبيه الى الرجل الاجنبي عنها قال الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك لهم ان الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهم. ال عشر. تحرين إجداء المرأة زينتها لغير محارمها وإجامها بحجاب العفة والطهر قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعونتهن أو آبائهن أو واباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غيرهم الهربه من الرجال او القسم الذين لم يظهروا على عورات النساء 12 صنف فقط لا يجوز بعد ذلك ان تظهر المراه زينتها امام غيرهم ثم الخامسه عشر منع المراه من فعل ما يحرك كوامل الشهوه عند الرجل ويجذب نظره ويلفت انتباهه تضرب الرجل بالأرض ليسمع صوت الخنخال وهذا أقل ما يمكن أن تفعل المرأة ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زيلتهم السادس عشر على الزواج باعتباره تاج العفاف والفضيلة وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإنائكم والأخيرة حفظوا من لم يجد مغنة الزواج على الاستأساة ومن يستعفف معفوه الله سبارة وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون لكا حتى يغنيهم الله من فضله سبع عشرة وسيلة شرعها الله تبارك وتعالى في خلال ثلاثة وثلاثين آية من سورة واحدة فكيف لو تتبعنا نصوص الكتاب العزيز والسنه المشرفه في هذا الباب اظن أنه لا يخفى علينا اننا سنخرج بكفر عظيم اذا تتبعنا الوسائل الوقائيه لهذه الفاحشه الخطيرة وأظن أنما ما فيه قيل أن ما قيل فيه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد دارت الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفع لي وإياكم بما فيه من الزكر وما والأ... فيه من الآيات والذكر الحكيم وشوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تسلحوه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 بتصريب ما ذكر في القاعدة الأولى أو الوسيلة الوقائية الأولى من وسائل الوقاية من جريمة الزنا ألا وهي تطهير الزنا والزوان للعقوبة الحدية بلا رأسة تنعوا من تنفيذ الحد أو تدعو إلى تخفيفه وكانت عاقبة الزنا في اول الأمر عقوبة خفيفة مؤقته لان الناس كانوا حديث عهد بجاهليه وقله الله عز وجل في التشريع انه يسير في الامر على طريق التدرج ليكون انجح في العلاج وأحكم في التصديق وأسهل على النفوس فتتقبل شرع الله عز وجل بالعفان والرضا والمقياد كانت العقوبة كما جاء في قول الله عز وجل في صورة النساء واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأنشكوهن في الغيوز حتى يتوساهن الموت أن يجعل الله لهن سبيلا والنذار يأتيانها منكم فآذوهما فإن سادا وأصلحا فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما كانت عقوبة المرأة الزانوة أن تحدث في البيت ولا يسمح لها بالخروج منه مطلقا واما الرجل الزالي فكانت عقوبته أن يؤنث ويوذف ويعير بهذه فعلة المستقدرة سرعا وفضعا ثم ذكر الله عز وجل حتى الزنا في سورة النور فكان هو السبيل المشار إليه في قول الله عز وجل حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا يدل على ذلك ما أقده مسلم في صحيحه من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فبجعل الله لهن سبيلا الذكر بالذكر جلد مئة ونصف سنة والتيب بالتيب جلد مئة والرجم هذا هو السبيل المشار اليك الايه المتقدمه الذكر من سوره النساء انا لله وانا اليه راجعون هذا حال المسلمين مع الاكشف حتى سوره الجمعه خذوا عني, خذوا عني البكر بالبكر ذل بمئه ونصف سنه والسيب بالسيد ذل بمئه والرجل فالبكر رجلا كان او انثى هو الذي لم يسبق له الزواج فان اتى بفاحشه وكان عاقلا بالغا حرا وشهد عليه اربعه من الرجال او اعترف على نفسه او حملت البشر جلد مئه جلده ونفي عن موطن الجريمه سنه على الراجح من اقوال اهل العلم جلد مئه وتغريد عام واما المحصن الذي سبق له الزواج سواء كانت في عصمته امراه وقت فعل فاحشه او لم يكن عليه يقول فائل ان المحصن هو المتزوج الذي معه امراه على فراش لا المحصن هو الذي سبق له الزواج سواء كانت عنده امراه في هذا الوقت او ليس عنده امراه ان فعل الفاحشه فانه يرجم على قول جمهور العلماء بالحجاره حتى الموت او يشلد مائه ثم يرجم بعدها حتى اليوت على قول بعض اهل العلم استنادا للحديث المتقدم الذكر وبه اخذ علي بن ابي طالب كما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى ولا شك ان الرجم ثابت بالقران المنسوخ نفضا لا حكما كما أنه ثابت بالسنة الصحيحة المتواتره نقول هذا لان البعض ممن يحلو لهم تعكير صفوة الشريعه الاسلاميه وممن لا يرقبون في شرع الله علا ولا ذمه يقولون الريش من ليس موجود في القران فلا ينبغي أن نعمل به خاصة في مثل هذا الزمان الذي يعلن حقوق الإنسان مدومية عالية بين الامم يعلنها بغض النظر عن سومه يطبقها أو لا يطبقها فهذا بقافة سبحان الله وكأن الطاروق عمر رضي الله تعالى عنه الملهم كان ينظر من وراء حجر الغيب. ويتوقع ما سيكون من هؤلاء الاوغاد فقد سبب في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منذر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله كذرك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانجل عليه الكتاب وكان من من انجل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واني اخشى ان طال بالناس زمان ان يقول احدهم لا اجد الرجل في كتاب الله عز وجل فيتركوا فريضه انزلها الله عز وجل في كتابه فيهلكوه الا وان الرجل حق في كتاب الله عز وجل على من زني اذا احسن على من ذنى إذا أحصل وقامت البينه أو كان الحبل أو الاعتراف. وفي الصحيحين من حديث عبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زليت فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرددها اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات ناداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ابيك جنون قال لا قال هل احسن قال نعم قال اذهبوا به فرجموه وفيهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام رجل فقال يا رسول الله انشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله عز وجل فقام الآخر وكان افقه منه فقال يا رسول الله اخذ بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال إن بني هذا كان عسيفا على هذا عشيرا عنده فزنى بمرأته فاستبيت ولدي بمئة شاه وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ولدي جلد سنة جلب مئة ونفي سنة وأن على امراته الرجل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله جل وعز المئة ساة والخادم رد المردوده عليه وعلى ولدك جلب مئه وتغليب سنه واذهب يا انيس احد الصحابه الى امراه هذا سائم اعترفت فرجمها فذهب انيس فسالها فاعترفت فرجمها ولا يغفى علينا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بماعج والغامضية إلا أن المرأة إذا كانت حاملا فإنها لا ترجم بل لا تحد لا جلد ولا رجل حتى صباع حملها فإن وجد من أوليائها أو من المسلمون من يتحمل رضاعه وحضانته رجمت بعد الوضع أو حدت بعد الوضع وإلا أجل الحد إلى بعد فقام الولد واجتغنائه عنها وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين وبريدة ابن الحصيد رضي الله تعالى عنهما وفي الأخير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نرجمها وندع ولدها صغيرا لا يجد من يرضعه وهذه قمة الرحمة في الإسلام من باب ولا أخرى فإن كانت المرأة قد جنت فما ذنب الصغير الذي جاء من ماء الزنا إن له حقا في الحياة لا يجوز بحال من الأحوال أن نضيع هذا الحق وأما المرأة فسبيل تطهيرها إقامة الحد عليها بلا تضميع لحق آخر وللحديث دقية إن شاء الله سبابه وتعالى نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا